في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل الاصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لا اعنتكم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 كيو ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذن ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيط